بسم الله الرحمن الرحيم الضوء السني من فجريات الحرم المكي تلاوات مختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا نوط وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يخرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهمن أطهر لكم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 الْيَا نُطْ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكَ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ الَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَالِيَةً سَافِلَهَا وَأَنْزَرْنَا عَلَيْهَا طِجَارَهَ وَأَمْطَرْنَا عليها حجارة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد جزى الله شيخنا خير الجزاء وأسكننا وإياه في دار النعيم والبقاء كما نذكركم أن حقوق نشر هذا العمل محفوظة لكل مسلم مع الدعاء للشيخ ولمن عامل على إخراج هذه التلاوة